عشرة استمع إلى العبارات الإيجابية والسلبية ثم قرأها ولاحظ الفرق بينهما إيجابي سيكتب سوف يكتب سلبي لن يكتب سيعملاني سوف يعملاني لن يعملا ستذهب سوف تذهب لن تذهب ستحضراني سوف تحضراني لن تحضرا سيدخلنا سوف يدخلنا لن يدخلنا ستعلم سوف تعلم لن تعلم ستجلساني، سوف تجلساني، لن تجلسا ستتخرجين، سوف تتخرجين، لن تتخرجي سأقول، سوف أقول، لن أقول سنتعلم، سوف نتعلم، لن نتعلم